سبحان الله وبحمده يعني سبحان الله والحمد لله سبحان الله يعني انزه الله واقدسه عن كل نقص واحد الحمد لله يعني اثني على الله تعالى بصفات الكمال وافعاله الدائره بين الفضل والعدل يعني سبحان الله بحمده معناها يا رب انت تتوصف بكل وصف جميل وانزهك يا رب عن كل وصف لا يليق بك هي دي كلمة سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمده لها اجر عظيم فأنا بقولك يا رب سبحان أرجوك اكتب لي في ضعيفتي انني قلت سبحان الله بحمده بعدد كل مخلوقاتك انني قلت سبحان الله بحمده حتى يبلغني ذلك رضاك وانني قلت سبحان الله بحمده بقدر وزن عرشك او بقدر الزينة التي في عرشك وانني قلت سبحان الله بحمده مداد كلماتك يا رب مداد كلمات الله يعني ايه قل لو كان البحر مدادا من كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي يعني ايه يعني لو حبينا نسني على الله عز وجل بصفاته او احنا اردنا ان نذكر كل افعال الله وكل اقداره فاننا لو احتزنا الى اقلام تكفي لذلك فاننا لو استخدمنا اقلاما بعدد الاشجار وحبرا فاننا لو استخدمنا في سبيل ذلك أقلاما لنكتب كل الكلمات التي فيها سنستطيع أن بها ربنا سنأنهليق به وكل اقدار وأفعال التي قدرها وفعلها لو استخدمنا في سبيل ذلك أقلاما بعدد أشجار الدنيا وحبرا مداد حبر يعني مداد مداد يعني حبر حبرا بقدر بحار الدنيا فإن كلمات الله تكون أكثر من ذلك وينتهي الحبر وينتهي وتنتهي الأقلام ولا تنتهي كلمات الله كلمات التي فيها ثناء على الله فأنا أرجوك يا رب أن تكتب لي أنني قلت سبحان الله وبحمده بهذا العدد عدد الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى كلماته